إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذِّ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْنَعِ الْفَجْرُ الحمد لله رب العالمين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 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا